لا ننجي حين قالوا إن يقدمها إلى هذا كله من كل هذا في المدينة. عند الشيخ هذا جنا هذا. جميل جدا. لا رشة من الدروب نعم. طيب هذا أخطأ. بلا ما لا اوكي شو صواب العنوان ها صواب العنوان شو هو الهدايه صرا به متاهل شنو الهدايه بدنا نطلب الهدايه ويا اهل الهدايه عشان غلط صح قال في كانوا جدة او بنال حضر السنه الهدايه كان في شنو هيته وصول مش كله من, يا من, من روسيا كله من روسيا كلنا كلنا كيف الاخو من روسيا من روسيا كلكم روسيا نعم من روسيا من سيبيريا روسيا روسيا نعم في Badonakin. Badonakin. en Tällaista. Ai, heitäkseen. Heitäkseen. Heitäkseen. Heitäkseen. شكرا الله يزال الحميكم انتم حد ما لا شكرا خذكم؟ لا ما هل نشوف تعرف احنا المراكين لازم بيطلع اصدار عني وكبر يعني لازم ايش؟ لازم اصدار عني اصدار عني؟ كيف اصدار عني؟ ما اي الجامعة اشتركت ان الان ده بناتي لازم تصريح يعني تصريح عني تصريح اسلام جامع؟ ايه بجامس فامني خضر سصالي وو شيخ يعني بالصعوبة مش يعني ايضا اصبره خضره بس الان هي فتحت المجال يعني خلاص هذا هذا الشرط يعني خلاص غطى دوخه كيف حالكم جميعا الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله والله شهيا طيب ما هو دوله كان في الزمن ما تعرف الكتم انا اوصل اخواني هو بتقوى الله دوله ومراكم تشوف في كل الاحوال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله بقوله قال سيدنا تسمعنا في اعمالك اوخ في ما كنتم و من يطع الرسول فقد فعل بالله فذلك والله اجل الله ابتغاء مرضاته و امر به فينا و اصدق قلوبنا بين الله تعالى في الإيمان عمل الصالح عليكم بذلك الوسيق والصدق يا أيها الذين عموا نتقى الله وكونوا مع الصادقين فعليكم بالصدق وعليكم بالصدق تعليكم بالصدق فإنه قد كتو الكذب كتو جدا وشاء بارك الله حتى من أناس يزعمون كذبا وزوع أنهم من أهل الصلاة وهم خصوم أهل الصلاة فرأينا منهم الكذب الكثير وعدم التقوى وعدم الورع في القوة التقوى تعلموا العلم لوجه الله واخرصوا فيه لله واخرصوا في كل اعمالهم واعلموا ان الله يعلم ما في نفوس وما في كل الصدور فجراك الله انسان في مآل ينفق به رسانه وفيه مآل يفكر فيه قلبه وعقده لا يفكر الله في الخير وفيه ما ينفع الإسلام والمسلمين لا يفكر بالشر الشر والفتر والبلائع كما يفكر فيه الناس تخلصوا لله أزول الله ألا لله البيان خالص وما أمروا إلا أن الله محصن له البيان. فنفع او يقيم الصلاة ويترك الدخان وذالك الدين والكلمة فأخلص ودين أخو الله لأن هذا ودين الصديق واقيم الصلاة وآت الدخان صلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحوا عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي وصلوا بصلاه عليه الصلاة والسلام ندمهم صلاة الصلاة للشيخ الألباني باخمة هذه هي تبين لكم صلاة النبي عليه الصلاة من التكبير إلى التسليم وآت الزكاة على الوجه المشروع ولا تكتموا منها شيئا ولا تبقلوا منها شيئا وطلبوا العلم بإخلاصا لله رب العالم لأن العلم من أفضل أفضل إلاجات بعد ذلك الأفضل أفضل من الجهاد أفضل من جالم التطور ومن صدقة التطور ومن صدقة التطور, التطور فطلب العلم أنه معظم جدا أطلب العلم المصادره الصحيحة دار الله سنة رسول الله صلى الله وتفسير السلف الصالح وكل تفسير تقرأ تفسير السلف الصالح تفسير المكافية تفسير المجليد تفسير الضغوية تفسير السلف وأطلب الحل المصادر صالح ومثل الصغار أبلغ المرام كالعبدة الأحكام ثم البخاري بخاري ومسلم أبو داو ومسان ومسان ثم كتاب التوحيد التوحيد لبادة كتاب التوحيد الأنحمد كشف الشبهات وكشف الحمدين توحيد الأسماء والأسفات كالواسطية والحموية والتجموية ويها من كشف كتاب الشريعة الآجري تعالي هون منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل سنة الخلاص ما شاء الله عليك الله تعلموا وصمموا على العمل بعضهم العلم عنده نظر يهبط ما في عمل لا نعرف ما في السلف صحيح ونعمل به مهما واجهنا من المشاكل والدعائات والشائعات الخبيثة التي يرتكبها أهل الأهواء في تشويه أهل السنة. وَصَدِّمَ الناس أَنْ سَبِيلَ لَهُمْ أَسْأَوْضَهَ أَنْ يَفْسِقَ لَهُمْ يَحْسَيْفَ ايه ايه لا سيبه صغيف ايه صغيف صغيف ايه صغيف ايه صغيف ايه صغيف ايه صغيف ايه صغيف ايه صغيف ايه صغيف من حاله والله طيب بس كان غاضب وذاك الاخوه سمعوا كلام لا انت مالك ولا عندي هو يعني حتى مشايخ السنه تعرفوا ولا مع الحلبي قذوه الحلب يوم ابو الحسن مؤخذ البلايا فالشيخ غضب ذا اللي وعني ان ثلاثه جلسوا مع تتضوا وهم ما سمعوا تطيعوا ذا ايوه طيب عرفكم شيخنا شفح. ياخبا الله نحن نحاجي أنا سأستقبلكم إن شاء الله الله يبارك في الله. الله. فيكم ويطول مشكور الله يبارك فيكم ويطول فيكم وما أستقبل أحد لكن أستقبلناكم وغادر مني خمس دقائق أنا ثلاث أنا أقول ودناكم الله واحترموا الوقت الوقت أغلى لله والوقت أمر الإنسان ولكن يعاقبكم في هذه الكلام هذا خلوا بلد أو قاس تلك طلبين الله وإياكم وأخذوا الله في الأقوال والأعمال وفي طربة لهم بخاصة سأل الله, الله. الله. الله عند الأعمال وأعطف جزاء وأجل هذه الأعمال الله أحبكم الله, الله, الله يحضر الله يحبك أحبك tämä okay.